بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khayrun laka min al-awla wa lasawfa yu'tika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman